أرضو بعليهم ولا الضالين ونحكم من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود بهم ما يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تصيبنا داعية الله أياتي بالفتح أو من من عاده فيصبح, فيصبح على ما قَسَمُوا بِاللَّهِ تَهْدَاءٍ مَا لِي مُؤْمِنٌ إِنَّهُمْ لَمَعْقُمٌ إِنَّهُمْ لَمَعْقُمٌ حَبِّرَتَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَعْتَدِد مَن يَعْتَدِد مِنْ أَحَبِّكُمْ وساريات الله تسوفيات الله بقوم يحبهم ويحبون ابي على المؤمنين عزته يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون, ولا يخافون الله يتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة نعوت الكتاب من قبلكم من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله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 غُسْقًا وَلَهَبًا ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا لا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا آمِنًا إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وما إلينا وَمَا وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ مِنْ نَبِّئِكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَسْموُوبَةٍ حِينَ ضَلَّى مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ من لَّعَنَهُ اللَّهُ وَضَبَّطَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَأَمَدَّ الْقَاعِتُ أُولَٰئِكَ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 يَلِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتُ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا هم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت قل لتيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف عشاء وليزيدن كثيرا من منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا أُيَا نَوْا وَكُفَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْأَذَى وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَنْقَضُوا لِلْحَرْبِ sao فِي khi lòng đi لا hết một đi lâu anh anh là khi vì عَنْهُمْ câu وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ phong là phong فَأَوْعَتْهُمْ عَذَابَ تَعْلِجِ لَوَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا لَأَكَلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمِنْ تَحْتِهَا أَرْجُلُهُمْ مِنْ هَمَامٍ أُمَّةٌ مقتصدة وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساء ما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 وَيَرْمُونَكَ بِالْإِفْكِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ ۖ وَيَضْحَكُونَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِكُمْ ۖ وَيَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْ مَا لَكُمُ ۖ الله يعصمك من الناس إن الله لا يهذى القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة وينجيل وما إليكم وما ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصر على واليوم الآخر منا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا, فريقا كَذَّبُوا فَرِيقًا وَكَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تكون فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَعَ اللَّهَ ثُمَّ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ, ثم عَمُوا مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَأَلَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله واعبدوا الله ربكم ان انه من يشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم النار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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث سلاثة And there is no one from God but God. And if they didn't understand what they say They will not be afraid of those who have been هُوَ نَ مِنْ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صديقة كان ثم رضوا لنا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم طررا ولا نفعا والله هو السبيع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا. اقاوم من ضلوا قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لين الذين كفروا من بني وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن مكر يفعلون لبيس ما كانوا يفعلون ترك هم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت له أنفسهم أن الله, عليهم أن الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي او وليا ولكن كثير منهم فاسقون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 زاول زين الدين ابو نوزين النساءها واخرجت لفظها قالها لها سنغاليها تحدث أخبارها بأن ربك يصدر الناس أشتاة يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يحمل مثقال ذرة خيرا ومن يحمل مثقال ذرة شر الحمد لله رب العالمين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 ما القارية وما دراك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ما تقولت فهو في إيشة الراضية. واما من خفت موازينه فامنه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد ولم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان حد قل عوذ بعب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا رقب ومن شر نفاته في العقد ومن شر حاصل إذا أنا برب الناس ملك الناس إله الناس من شدني وسوس الخناس الذي وسوز في صدور الناس من الجنة والناس آمین